لما بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يكون للبائع وما يكون للمشتري من ثمر النخل وقال ما كان قد أبر أي لقح فإنه يكون للبائع متروكا إلى وقت جذاذه وما كان لم يعبر من الثمر فانه للمشتري وفي كلا الحالين مع الشرط يكون لمن اشترط الشيء فالبائع اشترط الثمره له وان لم تعبر فله ذلك المشتري اشترط الثمره له وان ابرت فله ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم والشروط جائزه بين المسلمين الا شرطا حرم حلالا او احل حراما فلا يجوز حتى لو اشترط ما دام انه حرام فلا يجوز ذكر هنا رحمه الله بعد ذلك أنواع الشجر وأنواع الثمار لأن المؤبر هو النخل غير غير النخل لا يؤبر فلمن تكون ثمرة الشجرة إذا بيعت الشجرة كاملة وقد طلعت ثمرتها لمن تكون يبين المؤلف رحمه الله تعالى هذا في هذا الفصل فقال وسائر الشجر على ستة اضرب النخل تقدم بقية الشجر ما الحكم فيها العنب التين الموز التفاح القطن وغيرها من الثمار اذا بيعت الشجره فلمن تكون الثمره الخارجه في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله تعالى هذا نعم وسائر الشجر على سته اضرب أحدها ما يقصد زهره كالورد والقطن الذي يبقى اعواما فهو كالنخل ان تفتحت اكمامه وتشقق جوزه فهو للبائع والا فهو للمشتري كالطلع سواء النوع الاول من الشجر ما يقصد زهره يعني تخرج الثمره بمثابه زهره مغلقه ثم تتفتح بعد هذا وتجنى ويبقى الشجر باستمرار سنوات ورد قطن وسائلة وهي عبارة عن زهرات وليست حبوب او شيء مثلا فاكهة نوع من انواع الفاكهة وإنما هي زهرات تجنى وتجمع ما يجنى منها ويستفاد منه سواء كان قطن أو ورد أو أي نوع من أنواع الزهور التي يستفاد منها قال هذه مثل النخل ما تفتح زهره فهو للبائع بمثابه المؤبر من النخل وما لم يتفتح زهره فهو للمشتري مثل طلع النخل الذي داخل الكافور من شق عنه فهو للمشتري تبع الشدره نعم الضرب الثاني ما له ثمرة بارزة كالعنب والتين فما كان منه ظاهرا فهو للبائع لأنها ثمرة ظاهرة فهي للبائع كالطلع المؤبر وما ظهر بعد العقد فهو للمشتري لأنه حدث في ملكه الضرب الثاني ما ليس كالزهر ولي وليس كالنخل الكافور وليس مغلف بغلاف ينفتح عنه من اول مرة ينشأ حبيبات صغيرة ثم تكبر شيئا فشيئا مثاله العنب والتين ليس شيئا يتفتح وانما تنشأ حبيبات ثم تنمو شيئا فشيئا ما ثمرته ما ثمره بارزه يعني نفس الثمره تخرج ثم تنمو كالعنب والتين فما كان ظاهرا اذا بيع البستان وعناقيد العنب بارزه الا انها صغيره وخضره ولا يستفاد منها في الحال يقال هذه للبائع لانها خرجت فهي بمثابه النخل المؤبر لان هذا ظهر ثمرته بيع اليوم وليس فيه ثمر بعد اسبوع او عشرة ايام بدات الحبيبات تظهر هذه لمن تكون للمشتري لأنها من نتاج ملكه ولم يعمل فيها البائع شيئا هذا النوع الثاني نعم الثالث ما له قشر لا يزال إلا عند الأكل كالرمان والموز فهو للبائع إن كان ظهر لأن قشره من مصلحته فهو كأجزاء الثمره النوع الثالث ما له قشر لكن يستمر القشر إلى وقت الأكل منه لأنه لو أزيل القشر عنه لخرب ومن خلق الله له أن يحفظه قشره يبقى مثل الرمان ومثل الموز هذه الاشياء فيها قشر والقشر قد ينفتح لكن متى عند الاستواء احيانا وقد لا ينفتح ومن صلاحه وفائدته الا ينفتح قشره اذا انفتح قشره تعرض للفساد والخراب فهو للبائع ما دام ظهرت وحبات الرمان وأعواد وحب الموز فهذا ما دام ظهر للبايع بمثابة النخل المؤبر باعه اليوم وليس فيه علامات ظهور ثمرة بعد أسبوع برزت أعواد الموز مثلا وحبات الرمان حينئذ تكون هذه للمشتري لأنها نتاج ملكة فيها قشر لكن القشر هذا ما ينفتح نعم. الرابع ما له قشران كالجوز واللوز فهو للبائع بنفس الظهور لأن قشره لا يزايله في الغالب إلا بعد جذاذه فهو كالرمان النوع الرابع من أنواع الشجر ما له قشران الموز والرمان له قشر واحد هذا له قشران لكن كلهن يستمر معه ما دام في شجره حتى يجنى ثم حينئذ يتصرف في القشر يزعل أو يبقى معه يحفظه هذا مثل ما سبق اذا كانت الحبات قد ظهرت وبدت فهي للبائع وان كانت ظهرت بعد البيع فهي للمشتري البستان و قال بعض اصحابنا ان تشقق قشره الاعلى فهو للبائع والا فهو للمشتري لانه لا يدخر في قشره الاعلى بخلاف الرمان وقال بعض اصحابنا بعض الحنابلة يقول ما دام فيه قشران نجعل القشر الاعلى بمثابه الكافور في النخل ان تشقق فهو للبائع وان لم يتشقق فهو للمشتري يقول لأن قشره هذا يختلف عن قشر الرمان قشر الرمان إذا فتح خربت وقشر اللوز والجوز هذا بعد الجذاذ وقرب الاستواء وعند الاستواء يتفتح شيئا فشيئا ولكن هذا قول ضعيف لأنه لو كان كذا ما صار لل... للبائع شيء منه لأنه غالبا لا يتفتح إلا إذا جذة ونشف يبدأ فيها التفتح ثم يزال القشر العلا فالأولى والأقرب أنه مثل الرمان والموز سواء كان فيه قشر واحد كالرمان والموز أو فيه قشران كاللوز والجوز نعم. الخامس ما يظهر ثمره في نوره ثم يتناثر نوره فيظهر كالتفاح والمشمش فما تناثر من نوره فهو للبائع وما لم يتناثر فهو للمشتري الخامس ما يظهر ثمره في نوره يعني على شكل زهرة تخرج الثمرة على شكل زهرة ثم ترتفع شيئا فشيئا ثم تتساقط اوراق الزهرة ويبقى الصامل الذي هو الثمرة كالتفاح والمشمش ونحوها هذا يقول ما تناثر نوره فهو للبائع يعني بمثابة المؤبر وما لم يتناثر نوره يعني توها الآن ظهرت زهره فهذا للمشتري لأنه كأنه لم يؤبر نعم لأنه لا يظهر إلا بعد تناثر نوره فكان كتأبير النخل نعم ويحتمل أنه للبائع بظهور نوره لأن استتار الثمرة بالنور كاستتار ثمرة النخل بعد التأبير بالقشر الأبيض يقول ويحتمل انه للبائع بعد ظهور نوره اذا ظهرت الزهره وان لم تتساقط لان الثمره فيها فهي عباره كان الثمره ظهرت تستتار ثمره النخل بعد التعبير بالقشر الابيض لان ثمره النخل اولا مستتره بالكافور ثم تستتر بقشر ابيض خفيف يتساقط ويثبت الطلع الثمرة فيقول إن هذا إذا ظهر نوره يكون للبائع مثل ظهور ثمرة النخل والأول هو المقدم في المذهب أنه إن تساقط نوره فهو للبائع. لل... نوره فهو للبايع. وإن لم يتساقط بل بقي فهو عبارة كأنه مستتر فيكون للمشتري نعم. السادس ما يقصد ورقه كالتوت فيحتمل أنه للمشتري بكل حال قياسا على سائر الورق ويحتمل أنه ان تفتح فهو للبائع وإلا فهو للمشتري لأنه ها هناك الثمر النوع السادس التي قال النوع ستة ما يقصد ورقه يعني هو الثمره في الورق والورق مقصود يستفاد منه مثل ورقه التوت يقول هذا الظاهر أنه للمشتري بكل حال لأنه هذا مستمر معه وليس شيئا تولاه البائع ثم باعه وإنما هذا مثل الغصن ونحوه مقصود الورق وكلما ذهبت الورقه خرج بدلها وهكذا فهذا قال الظاهر انه للمشتري بكل احفاه وللمشتري لانه عباره كانه اشترى هذا الظاهر وهذا الحاضر وهذا لا ينضبط ان لو قلنا هذا الورق للبائع الى متى ياخذ الورق يظهر ورق اخر وهكذا باستمرار ورقه التوت ونحوه يظهر الورق فهو للبائع ويحتمل انه ان تفتح الثمر الذي فيه فهو للبائع وإلا فهو للمشتري وهذه الانواع السته كلها يقول هذا للبائع وهذا للمشتري كلها إذا لم يحصل شرط أما إذا اشترى الرجل البستان من نخيل وثمار وسائر أنواع الثمار فيه وقد أينعت أو تفتحت أو أزهرت واشترطها المشتري قال انا اشتري وإذا اشتريت فليس لك من البستان شيء فصار البائع له رغبة في البيع فقال نعم أنا أبيع لك البستان بما فيها الآن فإن كلها تكون للمشتري ومثل ذلك العكس لو قال البائع مثلا أنا أبيع عليك البستان لكنه على وشك الآن يطلع الثمر وأنا اشربت نفسي ونفس أولادي إلى ثمر هذا البستان فثمرت هذه السنة لنا اللي طلع واللي ما طلع كله لنا وأنت تأخذ ثمرته في السنة القادمة إن شاء الله فرضي المشتري بذلك كان حريص على الشراء او راغب في ان يتولاه البائع هذه السنه وياخذ ثمرته فوافق المشتري على ذلك صح لانه اذا شرطها البائع صارت للبائع وان شرطها المشتري صارت للمشتري واذا سكت عنها فهذا التفصيل الذي معنا ولمن جهل الحال الخيار الشخص مثلا اشترى بستان قد اينع ثماره ورغب في الشراء وحرص من اجل هذه الثمار التي اشتاق اليها فلما كتب المبايعه قال البايع للمشتري لا تتعرض شيء من الثمر لان ثمر هذا لي قال لا يا اخي انا اشتريت خشب انا ما اشتريت الا بيع هل انا اشوف قال لا قال انا ما علمت ولا واجهل الحال واجهل العرف السائد ان البائع اذا باع ثمرة قد اينعت او بدا بدا فيها الثمار انها تكون للبائع ما ما عندي خبر من هذا انا متوقع وجازم ان شارنا البستان بثمره فإذا جهل الحال ومثله يجهل ذلك فله الخيار إن شاء أمضى البيع وصبر وأخذ البيع الثمرة وإن شاء أخذ قيمته وألغى البيع وإلا فالثمرة للبايع لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بها للبايع لكن من جهل الحال فله الخيار ولا يقال يعطى الثمرة لأنه جاهل بالحال لا يقال يعطى ثمنه لأنه اغتر وظن أن هذا الثمر له فإذا به لغيره فإذا رغب في ثمنه يعطى ثمنه ولا يلزم إذا كان مثله يجهل ذلك نعم. فصل وإذا اشترى شجرا عليه ثمرة للبائع لم يكلف نقلها إلى اوان جذابها لأن نقل المبيع على حسب العادة ولهذا لو اشترى متاعا ليلا لم يكلف نقله حتى نقله كله النقله لم يكلف نقله حتى يصبح لأنها مفعول به لم يكلف هو نقله مفعول به وإذا اشترى شجرا عليه ثمرة للبايع الرجل اشترى البستان فيه نخل مؤبر لمن يكون هذا الثمر للبائع وفيه عنب قد بدا صلاحه وظهر وفيه كذا وفيه كذا فيه انواع الفواكه اشتراه فانه يبقى الى وقت جذاذه ما يقول المشتري ثمارك هذه ما هي مصلحتي في سقيها خذها يا اخي جلها نقول لا اذا جلها الان فسدت عليه فهي مشروطه له باقيه الى وقت جذاذها لان العرف سائد على ان من باع ثم شجره عليها ثمر فالثمر للبائع والبائع لا يعمر باخذ الثمره وهي بلح ما في فائده او حبات عنب ضعيفه قليله حصر مثلا ما يصلح يبقى الى حين استوائه وجذاه حسب العرف ثم مثل تمثيل يقرب هذا للاذهان قال من اشترى متاعا اشترى دار بالليل اشتراها في الليل وفيها متاع للبايع فيها أثاث للبايع سينقله فرش وملابس وأمتعة وأشياء منقولة ادوات ما يقال له ما يحل لك تبقيها في ملك غيرك ساعة انقلها في الليل انقلها الآن انقل لا العرف سائد على أن من باع دارا وفيها متى انه ينقله حسب العادة وحسب العرف ينقله في وقت موسع ولا يضطر إلى نقلها في الحال لكن تلك الثمار مثلا استوت وأينعت قال لا اتركها زيادة شهر بعد لأنه أجود لها هل يقر؟ لا لانها انتهى وقتها العرف انها تخرف مثلا ف... او تجذ على حسب العرف مثلا فاذا كان هكذا فيتركها الى هذا الوقت وما زاد فلا نعم ولو باع متاعا كثيرا في دار لم يكلف تفريغها الا على العادة ولا يلزمه جمع دواب البلد لنقله دفعة واحدة ولو باع متاعا كثيرا في دار مثلا شخص عنده مستودع مملوء بالأطعمة الرز والسكر والبر وغيرها باع الأطعمة التي في المستودع تم البيع اتفقوا على القيمة كذا وكذا وسلم المشتري القيمة فلا يقال للمشتري اجمع حمال البلد وانقلها خلال ساعة لأن البائع يقول فرغ المستودع حقيه لأن لبضاعة ستأتي ودخلها في المستودع نقول نعم يفرغها لكن حسب العرف ما يفرغها في ساعة ساعتين وهم مستودع كبير يحتاج إلى وقت يقول أبدا ما يحتاج إلى وقت يجمع دواب البلد وحمال البلد كلهم بساعة يفرغونه يقول لا ما جرت العادة بهذا أن المرء إذا اشترى شيء جمع كل عمال البلد ليفرغوا في السودعة. لا وإنما يفرغه شيئا فشيئا والامور حسب العرف السائد عند الناس اذا كان تفريق مثل هذا المستودع خلال اسبوع مثلا فلا يمهل شهر واذا كان تفريق مثل هذا المستودع يحتاج الى شهر عادة فلا يقال فرقه في عشرة ايام بل حسب العرف نعم. ولم يلزمه جمع دواب البلد لنقله دفعة واحدة فإذا بلغ الجذاذ كلف نقله وإن كان بقاؤه أنفع له لأنه أمكن نقله عادة فاذا بلغ الجذاذ مثل ما تقدم يعني صار وقت الجني يقول لا أبخلي زيادة عشرين يوم أو شهر لأنه أحسن وبعدين يقل الثمر اللي في السوق ثم أدخل بضاعتي في السوق والسوق في حاجة إليها فأنا اترك في الشجر نقول له ما دام الشجر أنت بعته فلا يحل لك أن تبقي الثمره إلا حين إلى وقت جرى العرف أنها تخرف فيه وتجنى فلا تأخذه أكثر تأخذه بوقت يعني تتركه زيادة لا يحل لك لأنك حبست الثمرة عن صاحبه مثلا حبس الشجر والشجر عادة كلما جني ثمره مبكر اثمر في السنة الثانية اكثر واحسن واذا اخرت الثمرة الى نهاية الوقت تضعف الثمرة في السنة القادمة فيؤمر بان يخرجه في وقت جذاذه ولا يتركه وان كان في تركه مصلحة للمشتري او للبايع نعم وإن أصاب الشجر عطش خيف هلاكه ببقائه عليه ففيه وجهان أحدهما لا يلزم قطعه لأنه ما دخل في العقد على ترك الثمرة إلى أوان الجذاذ والثاني يلزم قطعه لأن المشتري رضي بذلك إذا لم يبر به. وهذا فيه ضرر كثير وإن عصاب الشجر عطش خي فهلاكه ببقائه عليه مثلا باع النخل وفيه الثمر من المعلوم أن الثمر هذا الظاهر للبايع والمشتري له الشجر له الشجر النخل قل الماء او غار ماء البئر او ما استطاعوا الوصول اليه لسبب من الاسباب فعطش النخل فقال اهل الصنف ان تركت النخلة بثمرها وهي عطشا هلكت وضعفت النخلة وان قطع الثمر الآن فان الشجرة يكون عندها شيء من التحمل زيادة ولا تتضرر لأن ما فيها لأن الثمر بمثابه الرضاع يرضع من الشجرة ولهذا قالوا للأم إذا ن اذا نظب أو نفد أو انتهى لبنها وقت صيامها مثلا فإنها تفطر لأجل أن ترضع جنينها ترضع طفلها الصغير اذا إذا ما أكلت الأم ما صار فيها لبن وإذا ما صار فيها لبن تضرر الطفل فكذلك الثمرة فالثمره ترضع من الشجرة فإذا كان عند الشجرة قوة أعطت الثمرة فإذا كانت الشجرة ضعيفة ما فيها ماء فإن الثمر يتضرر كذلك زاد الضرر على الثمرة ويخشى أن يلحق الشجرة نفسها تموت الشجرة من العطش إذا كان فيها الثمره لكن لو قطع الثمر بقيت شجرة تعيش أكثر هل تقطع الثمرة أو لا الذي قال فيها وجهان يحتمل أن تقطع الثمرة لان بقاء الثمره يضر على الغير وهو باع بيعا لا يريد الضرر على الاخرين فقال تقطع الثمره ليبقى الاصل القول الاخر وهو الذي قدمه الاول انه يبقى تبقى الثمره لأنهم اتفقوا على هذا فما يمكن ان يحمل الضرر صاحب الثمره فقط قال قطع ثمرتك وأرمها لعل النخل تعيش يقول خلها جميع تعيش معا أو تموت معا كلنا معرضون لهذا فما يصلح أنكم ترغمونني بقطع ثمرتي تتلف لأجل أن يعيش شجر فلان فانوى إياه سواء فهي فيها احتمالان وما كان هكذا فهو عند المنعزعه يرجع فيه لاجتهاد الحاكم كما قال العلماء رحمهم الله اجتهاد الحاكم يرفع الخلاف